وهذا معاذ بن جبل لما نام على فراش الموت بعدما ابتلي بطاعون الشام قال لاصحابي انظروا هل اصبح الصباح فنظر احدهم وقال لا بعد لا زال الليل مخيما بظلامه لا بعد فسكت معاذ ثم قال انظروا هل اصبح الصباح قالوا لا بعد ماذا تريد فقال معاذ اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار ثم بكى وقال اللهم انك تعلم اني كنت اخافك اللهم انك تعلم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك اللهم انك تعلم انني لم ارد الدنيا لغرس الاشجار ولا لجري الانهار ولكن لظما الهواجر ومكابده الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر ثم فاضت روحه وهو يقول لا إله إلا الله هؤلاء أهل العلم هؤلاء أهل الخشية هؤلاء أهل الدين والورع هؤلاء أهل العلم والعمل يخشون من الخاتمة فمن منا يا أحبابي فكر في الخاتمة واستعد لها بامتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد اسمع فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف ان يعاقبه الله عليه ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم تجرأ بعد ذلك على ربه ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه فالخائف مراقب لربه ممتثل أمره مجتنب نهيه وقاف عند حدوده يخشاه يخافه يتقيه يراقبه في السر والعلن في الخلوة والجلوة لأنه يعلم أن الله جل جلاله يسمعه ويراه فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة